من عيده ثم آتٍ تَمْتَرُونَ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرُّكُم وجوهرَكُم ويعْلَمُ ما تَكسبُونَ وما تأتِهم من, من آياتِ من آياتِ ربي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 وأرسلنا السماء عليهم مدرارا را السماء عليهم مدرا وجعلنا الأنهار تجرين فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأشأنا من بعدهم قرن آخرين ولو نزل عليك كتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين قَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلَ مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ فَمَا لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَا مُلْكًا لَجَعَلْنَا رَجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل زيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض كل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 تَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ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 يكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترأثوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كان فَبَلْ وَلَمْ يُرَدُّ عَدْلُ مَا لَهُ عَن آنَّهُمْ نَكابُون وَقَالُوا إِنْ إِيَّا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَمْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْفَؤُ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا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 وَمَسَاءَتْ بُوتًا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَتَوْطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ الْأَسَاءَ أَمَا يَذِرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْقَاء إلا حتى إذا جآت ومستعات برطتم قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فضلتنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا دنيا إلا لعبو ولحو ولدار الآخرة خير وما الحياة الدنيا إلا لعبو ولحو ولدار الآخرة خير للذين يتقون.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 وَلَمْ قَادِمٌ خُلُ ذِ مَرسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَوْ إِلَّا الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَّ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيهُ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى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 يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمن من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم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 وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عَن خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي ألها ليستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وَالَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ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 إِمَّا نَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه الرحمة أنه بنعمل منكم سوءا بجهالة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 ما يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه برجعكم، ثم ينبيكم بما كنتم تعملون.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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين قل من ينجيكم من ظلمات البدل والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجعنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون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 هؤلاء الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم عذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ على أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي سَتَهُوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَدْعُونَهُ إلَى الْهُدَى أَتِنَا قُلْ إن هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمين وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقَهُ وَهُوَ الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى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 رَأَيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْلَ مَنْ آلِهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُذِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغهم قال هذا ربي فلما ما أفلت قال لئل لم يهدني ربي لأكونا من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغتهم قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء <مسركون> إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حليفا وما أنا من المسركين وحاجه قومه قال دَخَلَنَّ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلا أَن يَشَاءَ رَبِّي شيئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ خَافُوا مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 ربك حكيم عليم ووهدنا له إسحاق ويعقوب كلن هدينا وَنُوحًا هدينا من قبل و من ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون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 وَهَدَيْنَا إلى إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هُوَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ والنبوة فَإِنَّ يكفر بِهَا هَؤُلَاءَ فَقَدْ وَكَلَّمَ بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُوَ لَأَكَلَّذِينَ هَدَوْا اللَّهُ فَبِهِ لَا هُمْ قَلْتَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّهُ إِلَّا ذكرى لِلْعَالَمِينَ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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنت تقولون على الله غير الحق وكلتم عن آياتي تستكبرون ولقد جئتم فردا كما خلقناكم أول مرضي وتركتم ما خول لكم وراء وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءٌ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرْوَةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَإِن تَرْمِكُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالك الحب والنواه يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأن لا قل الإصباح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَوْا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خُصْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُماتِ الْبَلْدَى وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِلْقَوْمِ يعلمون وهو الذي أن تكون من نفسه واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.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 فأخرجنا منه خطرا نخرج منه حببا متراكبا ومن النخل من طلع يقوان دانيه وجنات من اعناب وجنات من اعناب والزيتون والرمن ما نمستبيه وغير متسبب انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء خلقهم وخرتوله بني وبنات بغير علم صبحانه وتعال عن ما يصطنون بديء السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم كله صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ذلكم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 أَتَجَاءُ اللَّهُ أَنَّكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم فإلى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بِهَا قل إنما الآيات عند الله ما يشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدهم وأبوصارهم كما لم يؤمنوا به أو ولا مروتهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أن نا نزل عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشر عليهم كل شيء قب لهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشأ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 ولي يرضوه ولي يقتربوا ما هم مقتربون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَا الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمُ النَّذَارُ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 هُنَ لَفِزْقٍ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النور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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْفُ يَتْعَلُّ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِيدٌ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَنْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدَ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ طَيِّطًا حَرْجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاوَاتِ أَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْجِسَارَ الَّذِينَ لا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 فَإِذِ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُنَا مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ إِنَّ أَمْرَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الخالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يقرقك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات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 ما توعدون لآث وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامر فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله من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 يَشْكُرُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيَبْقُوا وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِم دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنعَامٌ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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَمَلُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ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 ومن الأنعام حمولة وفرشة كل مما أرزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فمن يتزوج من الضأن فنعيه ومن الماعز فنعيه والآ حروم أم الأنفيين أم استملت عليه أرحام الأنفيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل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 أجد في ما أُوحى إليّ مُحذّمًا على طعام يطعمه إلا أني يكون بيتًا أو دبًا مسفوحًا أو لحم خير زيرٌ فإنّه رجس أو فِسْقٌ أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَا يَضْطُرُّ وَغَيْرَ الْبَاغِي وَلَا عَادِيٌّ فَإِن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 قُلْتَ عَلَوْ أُثْنَى مَا حَرَّ وَرَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ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 لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن بيله ذلكم والصّارقون به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لعله بنقاء ربهم يؤمن.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 أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن يرى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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا يفعو نفس إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل تضير إن م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 رب كل شيء ولا تكسِب كل نفس إلا عليها ولا تزِر وازرة ازرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون